قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ألا تسألني ما ليس لك به علم إني أعرك أن تكون من الجاهلين قال رب إني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 وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيجا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا